أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبي 117. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين 118. اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قال وَأَتَى يُوسُفَ وَأَلْقَوْهُ فِي ضِيَاعَةِ الْجُبِّ الْتَقَطَهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَمْنَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ 126. أرسلهم على غدا يرتق ويلعب وإنا له لحافعون 127. هوَ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذهبوا به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 وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت 129. وإنفسكم أمرا فصبر جميل 120. والله المستعان مَا ما تصفون 121. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وَأَسَرُوهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وَهَمَّ مَبْهَا لَوْلَا أَرْآهُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ نُنْصِرُ فَعْنَهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصًا مِنْ دُبُرٍ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 شُقَّ قَدَمٍ قُبُلٍ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَال إِنِّي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 مُتَّكَأٌ وَآتَت كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا وَآتَت كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عليهم فَلَمَّا رَأَيْنَ وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن لا قدره والتهوان نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعون الي و لَتَصْرِفَنَّ عَنِ كَيْدِهِنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن 109. ودخل معه السجن فتيان 110. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 111. وقال الآخر إني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 وذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقون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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه 114. لكن أكثر الناس لا يعلمون 115. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 116. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 117. قضي الأمر الذي فيه وقال الذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك انني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتون وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا يُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَوْثٌ لِّلنَّاسِ وَفِيهِ, وفيه عَطَشٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ فَاسْأَلْهُم مَّا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالُوا مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْنَا يُوسُفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتم عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما ان النفس لما امرت بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ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 قال وسنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجالوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَنَا مِنَ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظًا قَالَ هَلْ آمنكم عليه اللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظِينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا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 قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أبني عنكم من الله من شيء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 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَكِيثِهِمْ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تفقدون.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 كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ يَأْخُذُ أَخَاهُ فِي حِيدِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَثَوْقًا كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْل فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا تَنَاسُوهُ مِنْ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعَنَنُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُثْقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي قُلْ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَ وَمَا شَهِدْنَا فَقُولُوا يَا أبانا بَنَا كَسَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي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 يئس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما استنا واهلنا الضر وجنا مزجات فوف الكيل وتصدق علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا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 ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي طلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال الا لم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا ان كنا خطين قال سوف استغفر لكم رب لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت 114. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء العليم الحكيم ربي قد امتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما 124. ورحقني بالصالحين 125. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 126. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 مشركون افمن يو ان تاتيهم الله شيه من عذاب الله او تاتيهم مساعه او تتوا لا يشعرون قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره 119. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا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 ما كان حديثا افترى لكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون صدق الله العظيم